فتَقَُعُونَ أَن أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ فَركُم كَانَ يَسمَعُونَكَلَ مَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ لا يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن